في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 116. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوهُ بِهِ مُتَشَابِهًا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 119. مَا ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا 126. وادخلوا الباب سجدا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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عطلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَ أَنْكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَنفُسُكُمْ مُستَكْبَرٌ تُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْنُتُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَأْشَتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 124. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم, من بعد ما تبين لهم الحق 125. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 126. إن الله على كل شيء قدير 127. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 114. كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 116. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا, تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمهم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَالَهَا دَا بَلَدًا آمِنَهُ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا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 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَضْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط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 بدینیم ما مستای قرآن خرم شیخ سعد الغامدی.